ويقول لي أحد الأخوة في قصة مكانها في الرياض هنا وزمانها في هذا الزمان عجوز أتت إلى أحد دور الرعاية لا تكال تحملها قدماها كلمت الأخوة فجاء هذا معها لينظر ما حالها لا تكال تثبت ودمعاتها تثبت عباراتها ثم ذهب السخف الخطى وكلمت السائق أن ينزل ذاك بضيع فنزل ذاك السائق بذاك بضيع فقالت خذوا هذا يقول فنظرت في وجهه فوالله ما رأيت منظرا كهذا فألنت لا بكيت لا تمنيت أني مث ولم أقف على هذا رأيت وجها مشوها قد ذالت من جلده قطع والدماء هناك بارز والطفل يبكي من الألم فقالت هذا ليس ولدنا بل كنت في بيتي فخرجت أنظر إلى الخادمة وهي ترمي أكياس النفايات فجلست أقبوها عند الباب فما أن رفع ذلك الكيس وأراد أن تضعه في جيبي النفايات إلا وشهقت وصرخت وسقط منها ذاك الكيس وصرخت بأعلى صوتها وخرجت وجلست على ركبها قالت فلبست عباءتي وخرجت عندها فنظرت فأجبنا نسمع صوتا لا يكاد يسمع فلما رأيت رأيت هذا الربيع قد ألقي في القمامه وصرت الفطر من حوله وقد عاتت في وجهه وهو لا يكاد لها حراكا ولا يملس عن نفسه دفاعا من الذي ألقاه لا نعلم لكن يعلمه الله وسوف يحاسبه الله اذهب يا هذا يا من ألقيت هذا الربيع واذهب وانت في حياتك. فوالله إن لك موعدا لم تخلفه يستحقون من الناس ولا يستحقون من الله وَلَا يستحقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فقبل أن يكون هذا القتل وقبل أن يكون هذا الجرم لابد لنا من وقت نراجع فيها أنفتنا فكل الفتيات اللاتي أجرمنا هذه الجرائم والله ما كنا في يوم يفكرنا أنهن يحصلن قطة ولكن خطوات الشيطان قد استزلتهم خطوة بعد خطوة وسيلقون ربهم جل وعلى وكلنا وكل